يا أمة الأمجاد سيري للعلا إن ونهضتنا على ميعادي <تصحيح> أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد <تصحيح> يا أمة الأمجاد سيري للعلا إن ونهضتنا على ميعادي <تصحيح> سلَّم اللهُ الرحمانَ الحمد لله رب العالمين أصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نقل كانت الفتوحات الإسلامية في صدر الإسلام في عهد الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إذانا بظهور المجد الإسلامي البحري وزوال السيادة الرومانية على البحر المتوسط وانتقاله إلى السيادة الإسلامية وفي سنة 233 للهجرة كانت ملحمة ذات الصواري الخالدة فاطمأن المسلمون بعدها إلى قوتهم البحرية وأدركوا إمكانية تفوقهم في البحر المتوسط بعد أن انتصروا على أقوى أسطول كان فيه وهكذا بدأت الأساطير الإسلامية تجول في البحر المتوسط ثم فتح المسلمون بلاد الأندلس وتحول المتوسط بذلك إلى بحيرة إسلامية بعد أن كانت بحيرة بيزنطية رومية وهذا المجد إنما سجله المسلمون بفضل رسالة الإسلام فبالإسلام سادوا أوطانهم بعد تحريرها بل سادوا العالم القديمة كله جزيرة سقلية أهم جزر البحر المتوسط لأنها الصلة بين شمال أفريقيا من ناحية وبين إيطاليا من ناحية ثانية فكيف وصل المسلمون إلى هذه الجزيرة جزيرة سقلية وكيف تم فتحها لقد خاض المسلمون غمار البحر وتمكنوا من فتح جزر كثيرة قبل أن يوجهوا أنظارهم نحو سقلية فغزوا قبرص ورودس وكريت وسردينيا وجزر البليار وقوسرة ومالطة وقد بدأ الغزو الإسلامي لسقلية عام 36 للهجرة زمن عثمان بن عفار رضي الله عنه حيث وجه والي الشام معاوية ابن أبي سفيان معاوية الكندي على رأس أسطول من مئتي سفينة انطلقت من شواطئ سوريا ثم تابع عبد الله ابن قيس الفزاري أن يقود هذا الأسطول فوصل سقلية فغنم وعاد واستمر الغزو الإسلامي لجزيرة سقلية وكان مسلم أفريقيا بحكم موقعها الجغرافي هم الذين تولوا أمر هذه الجزيرة وكان للأغالب حكام أفريقيا النصيب الأكبر والجهد الأهم في فتح سقلية وإكمال فتحها فقد عقد إبراهيم الأغلبي هدن مع حاكم سقلية مدتها عشر سنوات ولم يطل أمر هذه المعاهدة بسبب نقض البيزنطيين السقليين لأهم بنودها ألا وهو رد الأسر المسلمين إلى ديارهم فأرسل الأغالبة عام 197 للهجرة أسطولا هاجم بعض الجزر التابعة للسقلية وقد اتخذ الأغالبة جزيرة قوصرة قاعدة لفتح السقلية وأقاموا فيها مركزا للحمام الزاجل أرسل الإمبراطور البيزنطي أسطولاً من المدن الإيطالية الساحلية غير أن المسلمين استطاعوا أن يهزموه وغنموا بعض سفنه عاود البيزنطيون الكرة فأرسلوا أسطولاً جديدا فانتصروا على الأسطول الإسلامي مما أدى إلى تجديد الهدن مرة أخرى ولكن أمدها لم يطل فقد أرسل زيات الله الأغلبي ثالث حكام الأغالبة في أفريقيا أسطولاً لفتح السقلية بقيادة ابن عم فلم يفلح في فتحها ولكنه استطاع أن يرد الأسرى المسلمين بعدها أرسل حملة أخرى بقيالة أسد بن الفرات لفتح السقلية وتعد تولية هذا الرجل مظهرا من مظاهر عظمة الجهاد الإسلامي فمن هو أسد بن الفرات؟ إنه الفقيه المجاهد والفقيه البارع والمحدث الثقة قاضي القيروان تلميذ مالك بن أنس أبو عبد الله أسد بن الفرات ابن سنان ولد سنة 142 للهجرة بالشام ثم انتقل إلى بلاد المغرب مع أبيه سنة 144 للهجرة نشأ منذ صغره على حب العلم راحل إلى الشرق بطلب الحديث وفي الحجاز قابل الإمام مالك ثم راحل إلى العراق فالتقى بمحمد بن الحسن وهكذا قدر لابن الفرات أن يدرس المذهبين الكبيرين السائدين في العالم الإسلامي إذ ذاك مذهب أهل الحديث في المدينة ومذهب أهل الرأي في بغداد اتخذ ابن الفرات القيروان مقر له بعد عودته فأقبل عليه الناس من المغرب والأندلس وكان يجلس إليه أتباع مذهب مالك وأصحاب المذهب العراقي فيأخذ في عرض مذهب أبي حنيفة وشرح أقوال العراقيين فإذا انتهى منها صاح صائح من جانب المجلس أوقد المصباح الثاني يا أبا عبد الله فيأخذ في إراد مذهب مالك وأهل المدينة فكان هذا نهجا جديدا في تراسة الفقه المقارن. والله أمير الأغالبة زيالة الله منصب القضاء في القيروان وفي عام مئتين عشرة للهجرة وجد ابن الفرات نفسه له رغبة في الجهاد في سبيل الله وقد تجاوز السبعين من عمره فرفض الأمير الأغلبي أن يداعه يذهب ولكنه ألح في التماس تحقيق رغبته وكان يقول وجدوني رخيصا فلم يقبلوني وقد أصاب من يجري لهم مراكبهم فما أحوجها إلى من يجريها بالكتاب والسنة ثم استجاب الأمير الأغلبي له وولاه قيادة أسطول سقلية فقال أصلح الله الأمير من بعد القضاء والنظر في حلال الله تعالى وحرامه تعجلني وتوليني الإمارة فقال زيادة وليتك الإمارة وأبقيت لك اسم القضاء فأنت قاض أمير انطلق ابن الفرات عام 218 للهجرة بتسعمائة فالس وعشرة آلاف راجل إلى جزيرة سقلية. وصلت الحملة بعد خمسة أيام في البحر ونزلوا في مدينة مازارا انهزم البيزنطيون ممن كانوا في هذه المدينة أمام أسد ابن الفرات وهربوا إلى قصر يانا وفتح المسلمون عدة حصون في هذه الجزيرة ووصلوا إلى أحد القلاع وقد اجتمع بها خلق كثير فخادع ابن الفرات على الصلح وهم يستعدون للحصار ثم امتنعوا عليه فحاصرهم ثم قاتلهم ودارت معركة طاحنة، والأسد العجوز ابن الفرات يقاتل قتال الأبطال، وتمادت عزائم المسلمين حتى هزموا الجيش الصقلي وفر قائده إلى إيطاليا، وهناك قتل على يد بني دينه بسبب إحجامه عن قتال المسلمين. وزحف البيزنطيون بعد ذلك إلى المسلمين وهم يحاصلون مدينة سرقوسا، واشتد القتال عندما بعث الإمبراطور البيزنطي مادة لصقليا. جرح ابن الفرات فمات رحمه الله تعالى متأثرا بجراحه وقد خلف ابن الفرات في القيادة محمد ابن أبي الجواري فتراجع المسلمون نحو الشمال ولكن فتحوا في طريقهم أحد الحصون وحاصروا قصريان مرة أخرى وتوفي محمد ابن أبي الجواري فتولى من بعده زهير ابن عوف وضاق الأمر بالمسلمين إلى أن وصل مدد من أفريقيا وأسطل آخر من الأندلس من ثلاثمائة مركب يقودهم الأصبغ فانتصر المسلمون غير أن الخلافات التي وقعت بين المسلمين الأندلسيين والأفريقيين أخر إتمام فتح الجزيرة وفي عام 225 للهجرة أرسل أبو عقال الأغلب مددا جديدا من أفريقيا ففتح أحد الحصون مما اضطر الأمبراطور إلى طلب المساعدة من الفرنجة فأمدوه بإسطول دمره الإسطول الإسلامي جنوبي إيطاليا وكان المسلمون وكان المسلمون قد فتحوا ثلث الجزيرة تقريبا وفي سنة 232 للهجرة فتح الفضل ابن جعفر أحد مدن الجزيرة وقد خلفه في القيادة ابنه العباس بن الفضل والذي يعتبر الفاتح الحقيقي لسقلية فقد أرسل قواته إلى مختلف جهات سقلية وكان يقول أغلبها بنفسه واتجه إلى الساحل الشرقي وفتح خمسة حصون كان البيزنطيون قد استردوها من المسلمين فحاصرهم خمسة أشهر حتى استسلموا واستسلمت مدينة قصريانا وهي المدينة التي بها دار الملك بسقلية وفتحت قلعتها التي ظلت تقاوم ثلاثين سنة وكان ذلك عام 244 للهجرة فقد أرسل العباس فريقا من العسكر فنصبوا السلالم ودخلوا المدينة والحراس نيام وفتحوا الأبواب وجاء العباس في باق العسكر فدخلوا المدينة وصلوا الصبح يوم الخميس منتصف شوال وبنى فيها في الحال مسجدا ونصب فيه من برن وخاطب فيه يوم الجمعة تلا سقوط قصريانا سقوط صرقوسة في يد المسلمين بعد حصار دام تسعة أشهر وكان سقوطها من أكبر الكوارث على البيزنطيين وسياستهم الحربية فقد انهارت الجهود الجبارة التي بذلتها. خلال سنوات طويلة لإعادة النفوذ البيزنطي على ساحل البحر ثم سقط آخر معقل للبيزنطيين وأضحط سقلية كلها خاضعة للسيادة الإسلامية باستثناء بعض القرى الصغيرة ولنا مع فتح جزيرة سقلية عدة وقفات اولا كانت حضارة المسلمين عند فتح السقلية في أوج عظمتها فانسابت إليها خلال قرنين من الزمان ألوان الثقافة والمدنية في العالم من العالم الإسلامي وقامت فيها دولة إسلامية ازدهرت في ظلها حضارة رائعة وغرت تلك الجزيرة حديقة يانعة تزهو بعلومها وتجارتها وصناعتها ثانيا إن سقلية تعتبر بحق مركزا هاما من مراكز نقل الفكر الإسلامي إلى الغرب ومما هو جدير بالذكر أن الحضارة الإسلامية في سقلية استمرت في الازدهار حين من الدهر بعد احتلال النورمانديين لها ثالثا إن الوجود الإسلامي في سقلية الذي دام 472 سنة يمثل صفحة عمرة مشتقة في تاريخ الإسلام لكنه لم يخلو من نكسات حالت دون مواصلة الفتح في عمق أوروبا رابعا لقد برز من خلال الفتح الإسلامي في سقلية أبطالا أسطوريين انحنى أمامهم العدو احتراما وتقديرا وأشرت الرواية الأوروبية بصلابة إرادة المسلمين وحسن قيادتهم وتأثيرهم الميداني والشخصي على سير الأحداث وفي طليعة هؤلاء القائد البطل الأسد ابن الفرات الذي انبهر به المؤرخ الإيطالي أماري فقال عنه إنه رجل يتطلع إلى ما وراء هذا العالم ويتخذ من العلم والجهاد وسيلة لبلوغ الرسالة التي خرج من أجلها وكذلك المجاهد إبراهيم الثاني الأغلبي الذي تخلى عن الملك لابنه عبد الله وجاء إلى سقلية مجاهدا زاهدا خامسا إن تميز المسلم في باب معين من أبواب الخير فهذا شيء عظيم يستحق أن يثني عليه الناس به ويذكرونه ولكن أن يكون المسلم فقيها وعالما ومحدثا ومجاهدا وأميرا للجيوش والأساطيل ومدافعا عن السنة ومرابطا في سبيل الله فهذا النوع من الرجال الأبطال لابد أن نؤرخ له ونتحدث عنه خاصة أن أبناء المسلمين الآن لا يعرفون عنه شيئا سالسا لقد استمر سلطان الإسلام مستقرا في سقليا ينشر الهدى والنور إلى أن دب التنازع والشقاق في صفوف المسلمين فاستغل الفرصة روجير النورماني فغزا الجزيرة عام 530 للهجرة وشهدت سقلية أول مذبحة للمسلمين بعد وفاة روجير الثاني إزاء هذا العداء الصارخ حب ما تبقى من المسلمين للدفاع عن أنفسهم وارواحهم ودينهم وتزعم هذه الحركة عدد من القادة برز من بينهم محمد بن عباد الذي قام بثورة ثم استلم بشرط أن يتمكن من مغادرة سقلية مع أولاده ولكن القائد فريدريك غدر به وأعدمه مع اثنين من أولاده وواصلت من بعده القتال ابنة له لم يذكر اسمها وقد واصلت المقاومة وخدعت فريدريك فقتلت ثلاثمائة فارس من أفضل رجاله وحاول فردريك استدراجها بالحيلة ووعدها بالزواج إلا أنها واصلت المقاومة رغم نفاد المؤن إلى أن قتلت مع من كان معها من المسلمين دون استسلام وبعدها اقتحم فردريك القلعة واستولى على من تبقى منها واختتم ما تبقى من الفصل الأخير من حياة المسلمين داخل جنوب إيطاليا ببطولة فتاة مسلمة ضربت أروع مثل في الشجاعة والإباء والتضحية والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وأصلي وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسيما كثيرا كنتم مع برنامج أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد